إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة الطور وهي مكية بالاتفاق يعني نزلت في مكة قبل الهجرة فيها عظاة وبينات تذكير فالله سبحانه وتعالى في أولها اقسم أقسم وحلف بمخلوقات عظيمة المخلوقات الدالة على قدرته على كل شيء وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل والحلف بغير الله شرك، كما صح في الأحاديث إن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف من المخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى لأن الحلف تعظيم للمحلوف به والمخلوق لا يعظم إلا الله جل وعلا فقوله سبحانه وتعالى والطور الواو واو القسم لأن حروف القسم ثلاثة الواو والباء هذه حروف القسم والله بالله تالله والطور مراد به الجبل الذي تنبت به الأشجار تنبت فيه الأشجار أما الجبل الذي لا تنبت فيه أشجار فيسمى جبلا فقط فكل جبل تنبت عليه الأشجار فهو طور ولكن المراد بالطور هنا طور سينا الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاه والسلام وناديناه من جانب الطور وما كنت بجانب الطور إذ نادينا فهو المراد بهذه الآية وهو طور سينة وسينة صحراء اضيف إليها الجبل لأنه فيها فرقا بينه وبينه غيره من الجبال وهو مجرور بواو القسم والطور وهكذا دائما المقسم به مجرور بحرف القسم والله بالله فالله فحرف القسم من حروف الجر دائما وابدا وكتاب مسطور كتاب مسطور قيل هو اللوح المحفور الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق وقيل المراد به الكتاب المنزل وهو يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن اقسم الله بالكتاب المنزل مسطور يعني مكتوب مكتوب ومسطر في رق فتح الراء على المشهور من القراءات في رق والرق هو ما يكتب عليه من الجلود او الاوراق فما يكتب عليه فهو رق وكانوا في الأول يكتبون على الجلود أكثر ما يكتبون عليها قبل ان قبل ان يظهر الورق في رق منشور أي مكتوب والبيت المعمور البيت المعمور في السماء مثل البيت المعمور في الأرض هو الكعبة البيت المعمور في السماء للملائكه يطوفون به ويدخلونه كما ان المسلمين يؤمنون بالبيت العتيق ويصلون اليه فهو معظم ومحل عباده للملائكه عليهم السلام في السماء السابعه وقيل في السماء الدنيا وقيل الذي في السماء السابعه هو البيت المعمور والذي في السماء الدنيا بيت العزه وكلا منهما متعبد للملائكه وهو بحيال الكعبه المشرقه يعني بحذائها في السماء وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج والبيت المعمور معمور بالعبادة يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه هذا يدل على كثرة الملائكة فعمارة البيوت بيوت الله إنما بالعباده كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله تكون بالعبادة لا بالزخفة والأصباغ والألوان والكتابات والنقوش إنما عمارتها بالعبادة وهي تبنى تبنى البناء الحسي لتؤوي العباد فيها وتكنهم من الحر والبرد والمطر هي تبنى لكن بناءها الحقيقي إنما هو بالعبادة والبيت المعمور والسقف المرفوع السقف وما على وارتفع مراد به هنا السماء مراد بها هنا السماء فالسماء هي السقف سقف الأرض جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معلغون فالسماء سقف الأرض وذناؤها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا السقف المرفوع مرفوع عن الأرض بينه وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع خمسمائة سنة هذا يدل على اتساع هذا الكون يدل على اتساع هذا الكون فالمرفوع معناه المرتفع فوق الأرض وفوق الخلائق السقف المرفوع والبحر المسجور البحر في الأصل هو الشق في الأرض ويراج به هنا الشق الذي يمتلئ بالماء يمتلئ بالماء، والمسجور قيل معناه المملوء بالماء وقيل معناه الممنوع من المسجور يعني الممنوع من أن يغمر الأرض ممنوع أن يغمر الأرض المسجور يعني الممنوع من أن يسيح في الأرض ويغمرها ويغطيها بقدرة الله سبحانه وتعالى وقيل المسجور معناه الموقد بالنار. لأنه في يوم القيامة يسجر البحر يعني يوقد كما تسجر التنور يعني توقد ففي يوم القيامة تسجر البحار نارا كما قال تعالى وإذا البحار سجرت يعني أوقدت نارا والبحر المسجور هذه إقسامات من الله جل وعلا وإلا فهو سبحانه وتعالى صادق ولو لم يقسم وإنما اقسم للتوكيد وقطع شبه المشبهين المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع هذا هو المقسم عليه وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون ان عذاب ربك لواقع اي حاصل لا محاله حاصل لا محاله في وقته وفي اجله لا يتقدم ولا يتاخر إذا جاء اجله حصل بلا شك ولا ريب فهؤلاء الذين يستعجلون العذاب هذا من طغيانهم وجهلهم وهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون للرسل ائتنا بعذاب الله كنت من الصادقين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فالله جل وعلا جعل لوقوع هذا العذاب وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة لا يذكر إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع إذا وقع فإنه لا يقدر أحد على دفعه ورده فإنهم في الدنيا يتخذون الو... الوقايات ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه ولكن في الآخرة ما في شيء يدفع العذاب لا حصون ولا جنود ولا سلاح ولا قوة لا شيء يدفع العذاب إذا وقع يوم القيامة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع اي لا أحد يقدر على رفعه أو الهروب الهروب منه أو التحصن منه أو الابتعاد عنه لا أحد يقدر ما له من دافع متى يقع يوم تمور السماء مورا. يوم ظرف منصوب الظرفية والعامل فيه واقع واقع يوم تمور السماء مونق عند قيام الساعة عند قيام الساعة تمور السماء يعني تتشقق السماء شقت تتفطر إذا السماء غطرت تكون السماء كالمهل أي كذا أي كالفضة المذابة هذه السماء القوية المتماسكة السميكة التي كثفها كما في الحديث خمسمائة عام كثف السماء خمسمائة عام كما في الحديث تتفطر وتتشقق لأمر الله سبحانه وتعالى وتتقطع إذا أمرها الله سبحانه وتعالى وذلك من شدة من شدة الهول يوم تمور السماء مور وتسير الجبال سيرا جبال الرواسي الثابتة في الأرض يأتي عليها يوم تتقلع من وصولها وتكون هباء منثورا تكون كالعهن أي الصوف المنفوش من رقتها في جاملة صلة جاء الهول والقضاء والقدر صارت رقيقة صارت مثل العهن المنفوش وتكون هباء منثورا إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بس فكانت هباء منبسة هباء غبار ويوم نسير الجبال سيرها الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وذلك من شدة الهول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نتها فيذرها قاعا صفصفا يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيه عوجا ولا أمثا وذلك للحشر حشر الخلاعب على ظهر الأرض فلا أحد يختفي من وراء جبل أو غوادي أو شجر قاع صفصف ما أحد يحصل يختفي أو يلود الجبال تسير وتنسف وتدك حتى تكون كأنها لم تكن وكأنها لم توجد لأن أجلها قد انتهى أجلها قد انتهى وانتهت الدنيا بما فيها وحانت الآخرة فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها سبحانه وتعالى <تصفيق> وتسير الجبال إذا حصل هذا فويل يومئذ للمكذبين ويل وعيد هل وعيد من الله؟ وقيل هو واد في جهنم وقيل هلاك ويل هلاك يومئذ إذا حصلت هذه الأهوال فويل يومئذ للمكذبين الذين كانوا يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويل لهم من عذاب الله عز وجل يكذبون الرسل ويقولون انتم سحره وكذب وما فيه عذاب ولا في قيامة ولا بعث ولا نشور فاذا حصل اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة حينئذ وقعوا في الويل والثبور والعياذ بالله فويل يومئذ للمكذبين بالبعث والنشور مكذبين للرسل مكذبين لكتب الله عز وجل ويل لهم فقد حل بهم ما يوعدون فويل يومئذ للمكذبين منهم الذين هم في قوض في الدنيا يخوضون يخوضون ويترددون في ما جاءت به الرسل بعضهم يقول سحر بعضهم يقول كهانة بعضهم يقول هديان مجانين بعضهم يقول اساطير الاولين فهم يخوضون بالباطل بدل ان يؤمنوا ويصدقوا ويستعدوا امضوا وقتهم في الخوض الباطل والعياذ بالله يلعبون خلقوا للعباده وخلقوا للعمل الصالح لكنهم صاروا يلعبون اشتغلوا باللهو واللعب ونسوا الاخره والعياذ بالله هم لم يخلقوا لللعب واللهو واضاعه الوقت انما خلقوا لامر عظيم لم ينتبهوا له ولما نبهوا, نبهوا لم ينتبهوا بل كذبوا بذلك والعياذ بالله الذين هم في خوض يلعبون يخوضون ويلعبون في هذه الدنيا ولم يعملوا للآخرة فويل لهم حين ذا ويل لهم يوم يدعون أيدفعون أي يدفعون بقوة يدفعون بقوة ويساقون بعنف يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دع يدفعون إليها بعنف وقسوة لا رحمة ولا هواة تدفعهم الزبانيه واليازب الله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة ساقون إليها ويدفعون إليها ولا أحد يتخلص من الزبانية يوم يدعون الدع هو الدفع فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه ويقسو عليه ولا يرقق به ويرحمه فالدعوه هو الدفع بقوه يوم يدعون الى نار جهنم الى نار جهنم جهنم من اسماء النار ومن أسمائها سقر والهاوية وسجين والنار والقارعة وغير ذلك فلها أسماء كثيرة منها جهنم إلى نار جهنم فنار جهنم من إضافة الصفة إلى من إضافة الموصوف إلى صفته نار جنالنا دعا مفعول مطلق مصدر ليدعون يدعون دعا باب التأكيد كما تقول ضربته ضربا شديدا مفعول مطلق أو مصدق مؤكد لفعله فهم يدعون إلى نار جهنم دعا ثم يقال لهم من باب التبكيت والتوبيق هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون هذه جهنم التي كنتم في الدنيا تكذبون بها لما انذرتكم الرسل من النار فحكتم وسخرتم قلتم ليس به جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور إن هي الا حياتنا الدنيا هذه جهنم هذه اشاره إلى النار حاضره نار حاضره يرونها هذه جهنم التي كنتم بها في الدنيا تكذبون الرسل لما أخبروكم بها وتكذبون بها فلم تعملوا للخروج منها والفرار منها الآن هذه أمامكم كما قال تعالى وراى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها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 وهي من علم الغيب هي من علم الغيب لكن إذا بعث الناس من قبورهم صارت من علم الشهادة شاهدونها بأعينهم يشاهدونها بأعينهم هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفا سحر هذا لأنهم كانوا في الدنيا يقولون هذا السحر ما جاء به الرسول هو من باب السحر يقول هنا جن ونار هذا السحر أفا سحر هذا أو والله أعلم هل هذا الذي أمامكم خيال ولا حقيقة هو خيال أو حقيقة ناصعة واضحة فهم كانوا في الدنيا يتهمون الرسل بالسحر والكذب وغير ذلك من الأوصاف الزميمة. فيوضحون يوم القيامة أساء سحر هذا أم أنكم لا تبصرون أم بمعنى بل بل أنتم لا تبصرون. يعني في الدنيا ما كنتم تفسرون البصيرة البصيرة النافعة فتعلمون أن ما أخبرت به الرسل فإنه هو الحق وأنه لا بد منه وأن الرسل صادقون مصدوقون لا يقولون على الله إلا ما يعلمون ان انتم لا تبصرون ما كان عندكم بصيره وايمان وتصديق بهذا بهذا الموقف الذي انتم واقعون فيه فهذا ليس بسحر النار حقيقه ليست بسحر لكن انتم ما كنتم تبصرون في الدنيا وتؤمنون بالغيب تستعدون لهذه النار بما ينجيكم منها بل كنتم تضحكون وتستهزئون وتسخرون فهذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله وهذا التوبيخ أشد عليهم هذا التوبيخ من تعليبهم والعياذ بالله اصلوها تصبر أو لا تصبر اصلوها أي ادخلوها ادخلوها وهي تصلاكم من فوقكم ومن تحتكم ومن ايمانكم وشماعكم غمرتهم النار وتصلاهم من كل من كل ناحيه ولا مفر لهم منها والصلي هو تعذيب بالحرارة الشديدة إصلاوها تصبروا أو لا تصبروا الصبر ما هو نافعكم شيء يمكن في الدنيا الإنسان يصبر على المكارف على المشاق وينتظر الفرج لكن هذه ما منها فرج ولا مخرج سواء صبرتم أو لم تصبروا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص الصبر لا ينفعهم حينئذ اصبروا على حرها وعذابها أو لا تصبروا سواء سواء عليكم الامر عن الصبر وعدم الصبر ليس هناك حيلة العياذ بالله سواء عليكم صبركم وعدم صبركم الدنيا يمكن الإنسان يتقوى بالصبر ويتسلى بالصبر وينتظر الفرج لكن الصبر في الدار ما لها فائدة لو فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليه قال الله جل وعلا إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكهرية والشركية والإلحادية ما ظلمناكم فالله لا يعذب الا من يستحق العذاب ولا ينعم الا من يستحق النعيم بسبب الاعمال كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه بما كنتم انما تجزون ما كنتم تعملون هذا حصر حصر في ان هذا الجزاء انما هو بسبب اعمالكم لم تعذبوا باعمال غيركم او تعذبوا بغير سبب لا انما الذي عذبتكم أعمالكم التي شغلتكم بالباطل في الدنيا في خوض يلعبون هذه عاقبتهم والعياذ بالله إنما تجدون ما كنتم تعملون لا ظلم من الله جل وعلا لا يعذب واحدا بغير عمله أبدا وإنما يجازي الناس بأعمالهم التي قدموها باختيارهم في الدنيا وإرادتهم وطوعهم فالدنيا دار عمل والاخره دار جزاء وكل سيلاقي جزاء ما عمل من خير أو شر والله قص علينا هذا في القرآن من أجل أن نستعد له قبل أن يقع هذا من رحمته بنا أنه بين لنا ما أمامنا وما سيكون من أجل أن نستعد له ونعمل للخلاص من منه ونعمل للجنة هذا ما أراده الله جل وعلا من هذا البيان الذي كأنك تشاهده كأنك تشاهده وهذا سيحصل لا محالة فخلص نفسك قبل أن يفوت الأوان تب من ذنوبك وأكثر من حسناتك واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ولا تضيع حياتك في اللهو واللعب والغفله والاعراض مع المكذبين ومع الضالين ومع المنافقين والكافرين لا تله ولا تلعب ولا تغفل ولا تنسى ألكن دائما على استعداد إنما تجزون ما كنتم تعملون فلا يعذب أحد بغير ذنب ولا يعذب بعمل غيره ولا يظلم من عمله شيء إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن فك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما انما هي اعمالكم احصيها لكم احصيها لكم ثم اوصيكم إياه فهذا هو خبر الله جل وعلا في هذه الايات وفي غيرها كانك تشاهد المستقبل وتعاينه تماما فإن كنت من أهل البصيرة فإنك تستعد لهذا اليوم أما إن كنت من الذين لا يبصرون فإنك ستلاقي مغبة إهمالك وقبيح أعمالك والله جل وعلا لا يظلم أحدا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وقبل أن ننسى الليلة القادمة ليس فيها دار إلى يوم السبت إن شاء الله نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا من قال, ها قال لا تسرع لا تسرع بالكراه نعم يقول أحسن الله عليكم من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا واستدل بقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فهل يعتبر هذا القول ممن يفسر القرآن برأيه نعم هذا كذاب يقول على الله بغير علم الآيات وترى الجبال تحسبها جامدة هذا في يوم القيامة ما هو الآن الجبال الآن راسيه الجبال الآن راتية وهي أوتاد للأرض رواسي وجعلنا رواسي شامخات رواسي الرواسي الرواسي هي تسير ما تسير راسي فهذا من القول على الله بغير علم من تفسير القرآن بالنظريات القرآن لا يفسر إلا, بال... إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين هذه وجوه التفسير لا يفسر بالرأي والنظريات لأنه كلام الله الذي يفسره بغير معناه يقول على الله بغير يعني. يقول إن الله أراد كذا وهو كاذب في هذا نعم حسنا الله إليكم الوالد يقول السائل هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الأحداث هذا ورد لكنه غير صحيح هذا غير صحيح القرآن أن نزول بليلة القدر بدأ ثم تتابع بعد ذلك منجما حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة وهذا الأثر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في هذا رد بها على السيوط وأبقل هذا القول سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل هل المقصود بقول الله تعالى يوم تمور السماء مورا هل المقصود السماء والدنيا فقط أم يدخل في ذلك السماوات السبع كلها بلا شك السماوات السبع كلها السماوات السبع كلها كلها تسمى سما نعم صلى الله عليكم أنها صحف أدريس عليه السلام والتوراة موجودة من ذلك الوقت إلى اليوم فما تعليق سماحتكم على ذلك الله اعلم من يثبت أنها صحف ادريس وهل ادريس نزل عليه كتاب من يثبت هذا هذا من القول بلا علم والتوراث لها اصل لكنها خرفت وغيرت حرفت وغيرت والانجيل حرف وغير ليس لم يبقى على اصله الصحيح نعم. أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل القارعة هل هي من أسماء هل هي من أسماء يوم القيامة أم من أسماء النار؟ الهاوية هل هاوية مايد القارعة هل القارعة من أسماء يوم القيامة لكن الهاوية فأمه هاوية وما دراك ما هي نار نعم. نعم. أصلي لكم الوالد يقول السائل من كان مؤهلا لترجمة معاني آي القرآن الكريم فإذا كان في آية أكثر من معنى واختلف المفسرون في تفسيرها فكيف يختار المترجم قولا ليترجم الآية يا أخوان الترجمة ما هو اللي يترجم يفسر القرآن المترجم يأتي بكتاب من كتب التفسير موثوق كتاب موثوق فيترجمه ولا يترجم من عنده ما يترجم من عنده وإنما يترجم تفسيرا من التفاسير الموثوقة ولهذا يسمى ترجمة, ترجمة معاني ما يترجم في القرآن ترجمه معاني القرآن الكريم ولا يعرف معاني القرآن الكريم إلا المفسرون المحققون أما المترجم فإنما هو مجرد ناقل من لغة إلى لغة أخرى فلا يترجم ويفسر من عنده وقد حصل غلط كثير من هؤلاء في ترجمة القرآن بسبب أنهم يعتمدون على فهمهم حصل غلط كثير في التراجم بسبب هذا نعم أصلا الله إليه فرصة مع السلام يقول السائل تقدم معنا في, قول في تفسير قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون أن المراد بالأيدي القوة يقول الأرض توضيح ذلك واضحنا يا أخي ما القوة تبي غير هذا المراد بالأيد القوة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان البيت المعمور مقابل نعم. نعم. يقول أحسن الله عليكم إذا كان البيت المعمور مقابل تماما للبيت الحرام في الأرض فهل يكون كذلك عند دوران الكرة الأرضية حول نفسها دوران الكرة الأرضية هذا من عندك من اللي قال أنها تدور هل نزل في القرآن هل, نزل في... هل جاء في السنة الصحيحة أنها تدور هل من قول من قول الجغرافيين ولا يعتمد على قولهم نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يصح أن نقول في دعائنا اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين أرزقنا من واسع فضلك نعم يقول أحسن الله إليكم هل يصح أن نقول في دعائنا اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين رزقنا من واسع فضلك نعم تدعو الله بأسمائه وصفاته ومنها الرزاق للقوة المتين كما في آخر الزرير تدعو الله بأسمائه وصفاته نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يقال بأن جبل الطور أفضل وأشرف جبل, جبل على وجه الأرض وهل هو أفضل من جبل حراء لا يقال شيء إلا بدليل لا يقال شيء إلا بدليل لكن جبل الطور له فضل لأن الله أقسم به ولأنه الجبل الذي سلم الله عليه موسى وغار حرى لم يرد فيه فضل غار حرى لم يرد فيه الفضل لمكة جميعا البلد الحرام لمكة جميعا بجبالها وبقاعها وما كان داخل الأميال فهو حرم وفاضل ومنه الجبال فإنها من الحرم جبل حراء وغير جبل حراء نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل هل صحيح أن بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن في أحد المتاحف في تركيا وكذلك إمامته وثوبه عليه الصلاة والسلام على القائل أن يثبت هذا بالسند الصحيح المتصل أن هذا ثوب الرسول وهذا شعر الرسول وهذه إعمامة الرسول أما التخرصات والكذب ويريدون أنهم يأخذون أموال الناس بهذه الأحابية اللي يحفلونها للناس يأخذون الأموال فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يروني وأن أحدهم يعدل أجر, أجر أحدهم يعدل خمسين منكم فمن هم هؤلاء الذين يعدل الواحد منهم أجر خمسين من الصحابة مع أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل القرون هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الغربة في آخر الزمان إذا فسد الناس وهم تمسكوا بهذا الدين وصبروا على الأذى مع قلتهم فإنهم ينالون ينال الواحد منهم أجر خمسين من الصحابة بهذه الناحية فقط لكن الصحابة عندهم أجور كثيرة غير هذا فهو أفضل منهم في هذه الناحية لكنهم أفضل منه بنواحي كثيرة فالصحابة لا يلحق بهم أحد وإذا كان حصل على هذا في خصلة واحدة فهم حصلوا على أكثر من هذا في خصال كثيرة والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة كما يقولون فليس هؤلاء أفضل من الصحابة مطلقا وإنما هم أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط وهي الغربة والصبر على الدين والصبر على الأذى لأن الصحابة كانوا مجتمعين حول الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل لكن في آخر الزمان ما فيها انصار ولا فيها عوان والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم ومع هذا الصبر وآمنوا فهم من هذه الناحية فقط حاجوا على هذا الأجر العظيم نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صلاة العصر تجمع مع الظهر في المطر أم أن الجمع في المطر خاص بالعشاء مع المغرب وما هو ضابط المطر الذي يجوز فيه الجمع يا اخواني لا تتتبعوا الأقوال الشاذة صلاة جمع صلاة العصر مع الظهر هذا قول شاذ ولا حاجة إلى العمل به الآن لأن الناس الآن في النهار يذهبون إلى أعمالهم ولا يبقون في بيوتهم فلا حاجة إلى الجمع بين العصر والظهر بخلاف المغرب والعشاء فالناس يحتاجون إلى الكن وإلى البيوت فهم إذا جمع لهم بين المغرب وبين بين المغرب والعشاء يحصل لهم راحه وايضا في ظلام الليل النهار ما هم مثل الليل الليل ظلام ففي فرق بين جمع المغرب بجمع العشاء مع المغرب وجمع الظهر جمع العصر مع الظهر في فروق كثيره فلا تاكلوا بالاقوال الشاذة وتشوش على الناس في هذا الأمر وأما المطر الذي يجمع من اجله فهو الذي يبل الثياب المطر الغزير الذي اذا خرجت وبرزت يبل ثيابك بخلاف المطر الخفيف والرذاذ لا يجمع من اجله المطر لانه لا يبل الثياب والصلاه امرها خطير ما يتلاعب بها الانسان يجمع الصلاتين بدون سبب شرعي واضح ثابت لا تخاطر بهذه الصلاة فإنها مسؤولية عظيمة وأنتم تتحملون هؤلاء العوام الذين تجمعون لهم من غير مبرر ومن غير سبب نعم السلام عليكم السباح. الوالد يقول السائل سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم أنه يقول ليس هناك اليوم جماعة تستطيع أن تجزم أنها تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه بل هناك جماعات وكل جماعة أقرب من الأخرى فما صحة هذا الكلام هذا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويظللون الناس هي جماعة ولله الحم ما فخل الأرض أبدا إلى أن تقوم السع لا تزالوا. هذا مكذب للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الحديث يدل على أن فيه طائفة تبقى على الحق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا يقول ما فيه جمعة على الحق سبحان الله نعم سمحت الوالد يقول السائل أنا طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم العقيدة واختلفت أنا والمشرف على الرسالة حول مسألة ذكرتها فقال لي لا أقبل فيها إلا قول الشيخ صالح والمسألة يا فضيلة الشيخ هي في إثبات صفة الحكمة لله جل وعلا حيث أنني ذكرت في الرسالة أنها تثبت لله تعالى باعتبار أنها صفة ذاتية وباعتبار أنها صفة فعلية فتثبت بالاعتبارين فهل قولي هذا موافق لعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات الله جل وعلا عزيز حكيم وكل اسم من اسماءه يوخذ منه صفة فيوخذ من صفة الحكيم يوخذ من اسم الحكيم الحكمة ومن العزيز العزة والقوة ومن الرحيم الرحمة ومن السميع السمع، ومن البصير البصر لله سبحانه وتعالى هل مجال للاختلاف في هذا؟ لا مجال للاختلاف الحكمة ثابتة لله عز وجل وهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به فالله لا يضع الأمور في غير مواضعها لا يعذب من لا يستحق العذاب ولا ينعم من لا يستحق النعيم بل يضع كل شيء في موضعه سبحانه هاي هي الشكمة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل صاحب محل تجاري وضع جائزة هي سيارة وكل من يأتي لهذا المحل خلال مدة معينة يحصل على رقم فإذا انتهت المدة يسحب رقما من هذه الأرقام والذي يخرج رقمه يحصل على السيارة فهل هذا الفعل مشروع؟ هذا قمار فهل أنه هذه مراهنات باطلة يقصد بها جلب الزباين وتسابقهم ودفع الدراهم لهذا المحل وشراء الحاجات من هذا المحل حتى لعله, لعله يحصل على هذه الجائلة والسيارة مهم من أموالهم أخذينها من أموال الناس المتسابقين لأنهم يحصلون على دراهم كثيرة من المتسابقين فيأخذون بعضها ويجعلونه في السيارة والباقي يقسمونه هذا كله باطل وهذا من القمار الباطل ولا يجوز وإن عمل به كثير من المحلات اللي يجيبون سيارة ويحطونها على مدرج ولا على شيء مرتفع حباله للناس هذه حباله يحبلونها للناس هذا من الباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل نعم اسأل الله ليكم الوالد يقول السائل هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس؟ المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفيدة. نعم. يقول أحسن الله ليكم هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفيدة؟ وشالمنع من جمع السمع على أسمع يجمع أسمع وأبصار ما في منع من جمعه. إيش المنع؟ نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل قول ابن هشام في أوضح المسالك في شرح الفية ابن مالك في باب جواز حذف المضاف. قوله؟ يقول حصل عليكم قول ابن هشام في أوضح المسالك. في أوضح المسالك؟ يعني شرح الألفية؟ نعم. نعم. يقول قال في باب في باب جواز حذف المضاف عند قوله تعالى وجاء ربك قال أي أمر ربك فهل يقال إن ابن هشام من الأشاعرة؟ هذا قول الأشاعرة. هذا قول الأشاعرة ولا يلزم منها ابن هشام أشعري لكن قد يقول قد يكون هذا القول اتى عليه من غير قصد وحكاه من غير قصد فما كل من اتى بتأويل يقال له أشعري لكن يقال اتى بقول الأشاعرة ولم يتنبه له نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما رأيكم؟ لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وكذلك كتابه الموافقات ما مثلي يحكم على كتاب الاعتصام والموافقات الإمام الشاطبي إمام جليل وإمام تقدره العلماء ويرجعون إلى كتابيه الاعتصام والموافقات يرجعون إليهما ويستفيدون منهما فلا مجال لتهوين من شأن الكتابين أو السؤال عن الشاطبي أو عن كتابي هذا معروف عند العلماء ولا إمة وهما مرجعان عظيمان لأهل العلم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال ثلاث رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ؟ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار ايش يقول السلام عليكم يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال ثلاث رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا فهل يجوز الأدفع هذا المبلغ لاستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار ما نحكم على هذه الرسائل حتى نراها إن كانت خيرا وطيبة فهذا من باب الشراء تشتريها أما إذا كانت أذكارا غير ثابتة والذي جمعها غير موثوق فإنها لا خير فيها نعم فلا بد من الاطلاع عليها نعم والأذكار ولله الحمد تباع في المكتبات في كتب موثوقة مثل الأذكار للنووي والوابل الصيب اللي... الوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية موجودة كتب الأذكار ما حاجة إلى أن ترسل في جوالات أو في إنترنت نعم لكن هؤلاء يظهر أنهم مرتفقة نعم سمعت الوالد يقول السائل أنا أدرس التحفيظة بعد صلاة العشاء أدرس يقول أحسن الله إليكم أنا أدرس التحفيظة بعد صلاة العشاء نعم. فهل يجوز لي الخروج بعد الأذان الحاجة لا باس تخرج لاجل الوضوء لاجل تشرب لاجل حاجة خفيفة وترجع، أو إنك يمام مسجد وتروح تصلي جماعة، الخروج للعذر لا لا نعم، أحصل الله عليكم الوالد يقول السائل لي أخ تارك للصلاة ويستخدم المخدرات وقد نصحته مرات عديدة. ولم يستجب فهجرته فهل هجره في هذه الحالة صحيح وقد تقدم فهل؟ يقول فهل هجره في هذه الحالة صحيح وقد تقدم أبي معه لزوجه وقد بينت له حاله ونصحته بأن لا يذهب معه فرفض فهل فعل أبي هذا جائز وهل أكون بهذا قد برئت ذمتي هجر العاصي فيه تفصيل إذا كان في هجره ردع له لعله يرجع ويتوب هذا مطلوب يهجر قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا خمسين يوما حتى تاب الله عليهم أما إذا كان هجره لا يزيد إلا شرا إنه لا يهجر بل يناصح ويستمر في مناصحته ويزوج لعل الله حصنه ويمنع من فالتزويد سبب بإذن الله سبب لمقايته وهدايته بإذن الله فلا من وإنه زوجه أو أنه يذهب معه وإنه أصحه ويحافظ عليه نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم في من يقول إن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فهو سبحانه قد أقسم بالقرآن فيكون القرآن من مخلوقاته. يقسم بما شاء إنتبه. يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته، وآياته، ومن آياته القرآن. فهو يقسم بالقرآن لأنه كلامه، وكلام صفة من صفاته. فهو يقسم بنفسه جل وعلا فهو ربك. ويقسم بصفاته، ومن صفاته الكلام والقرآن من كلامه سبحانه. ففرق بين هذا وبين الأقسام بالمخلوقات، فا يجب أن تتنبه لهذا. نعم. أحسن الله ليكم سمحت الوالد يقول السائل إمرأة عملت العمرة مع قريبها، وعندما انتهت من الطواف والسعي وبقي التقصير ذهبت ولم تقصر إلا في الرياض، فهل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء. التقصير يجوز في كل مكان. داخل الحرم خارج الحرم لا بأس بذلك نعم لكن بشرطا لا يجامعها زوجها حتى تقصر وتكمل عمرتها السلاليكم السماحة الوالد يقول السائل من أخذ دينا من أخ له وقد مات أخوه وقبل موته قد حلل المدين نعم من أخذ يقول السلاليكم من أخذ دينا من أخ لا وقد مات أخوه وقبل موته قد حلل المدين فهل يرجع المبلغ للورثة ام تبرع ذمته ينظر في حالة المريض يوم يحلل المدين أو يبري المدين هل هو في حال صحته وعقله او انه في حال مرضه المخوف وفي مرض الموت إذا كان الانسان في حالة مرض الموت لا يصح له تبرع ولا ابراء ولا شيء فليحجر عليه أما إذا كان فعل هذا في صحته وتمام عقله وهي فيه شهود يشهدون على هذا فإنه يبرأ بذلك نعم أحسى الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال في ذمتي لتأكيد شيء فهل هو من القسم بغير الله إذا كان يقصد لهذا التأكيد فهو بمعنى القسم هو ليس قسما باللفظ لكنه بمعنى القسم نعم أحسى الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح بالنسبة لنزع الجوربين بعد المسح عليهما وهو على طهارة هل يبقى على طهارته أم ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء وهل عندك شك في هذا أنه ينتقض وضوءه إذا نزع الممسوح عليه انتقض وضوءه لأنه إنما كان مرخصا له للمسح مع بقاء الممسوح أما إذا خلعه بدت الرجل وذهب محل الرخصة فلا بد من إعادة الوضوء وأما القول بأنه يبقى على وضوء هذا قول مرجوح قول مرجوح وفيه نظر نعم عليكم سمحت يعني سمحت محل الرخصة زال محل الرخصة وهو بقاء الرجل مستورة نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل علمنا أنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة وقد ورد في الدعاء للمريض قول لا بأس طهور إن شاء الله هذا من باب التبرك ما هو من باب التعليق من باب التبرك فالمسجد تذكر احيانا للتأكيد وتذكر احيانا للتعليق وتذكر احيانا للتبرك نعم التحقيق للتبرك واللا المسجد الحرام إن شاء الله هذا ما هو بالتعليق هذا للتحقيق نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الحكم أن يقرأ خطيب الجمعة في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة ويكون هذا ديدنه في كل خطبة يقرأ في الصلاة يعني او يقرأ في آخر الخطبة يقول إن كان المراد يقرأ في الصلاة هذا غير مشروع ولم يريد إنما الذي ورد أنه يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة هو والمنافقون هذا الذي ورد ولا يجيب أو يقرأ ما يناسب الخطبة هل يجيب في الخطبة يجيب من القرآن ما يناسب الخطبة في الخطبة نفسها نعم أما الصلاة فلا تقيد بما بموضوع الخطبة نعم صلى الله عليكم سمح الوالد يقول السائل هل الأفضل أن أحج عن والدي المتوفى؟ او أحج أنا عن نفسي وأوكل أحدا أثق به يحج عن والدي كونك تحج عنه أفضل لأن هذا من البر به وكونك تتولاه هذا أفضل لك نعم أحسن الله الوالد يقول السائل ما حكم التهليل الجماعي الجهري عقب الصلاة الجماعي المرتب لا يجوز لأنه يدعى أما إن انهم يرفعون أصواتهم وتختلط أصواتهم هذا سنة ما هو مقصود الصوت الواحد هي هذا إنما اتفق أن صوتهم اجتمع بدون قصد فهذا لا بأس به أما إذا كان مقصود اجتماع الصوت وبنغمة واحدة وصوت واحد وسكوت واحد فهذا بدعه نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في أحد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقيه الشرعية وهو من خارج هذه البلاد من؟ يقول احصل عليكم في احد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقية الشرعية وهو من خارج هذه البلاد ويخصص لكل بين فترة واخرى تلاوات للعين واخرى للجني واخرى للحسد ونحوها فما رأي فضيلتكم في ذلك هل من التلاعب بالرقية الرقية تكون مباشرة على المريض بحضوره ما تكون من انسان بعيد مسابات هذا من التلاعب بالرقية وإخراجها عن موضوعها وأنتم تعلمون أن كثر الآن التلاعب مع الأسف وكثر المرتزقه اللي يأخذون أموال الناس فيرقون في التلفون وبالجوال وبال وفي المحطة الفلائية هذا كله من العبث بالرقية نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز أن نصوم ستة من شوال قبل أداء قضاء رمضان؟ هل يقول إحسان لكم هل يجوز أن نصوم ستة من شوال قبل قضاء رمضان؟ لا. هي قضاء رمضان أول قبل الست من شوال قوله صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأتبعه ست من شوال صام رمضان والذي عليه قضاء ما بعد صام رمضان فلا ينطبق عليه الحديث نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل بعض أهل العلم حدد وقت النهي قبل أذان الظهر بعشر دقائق وبعضهم بأقل من ذلك فما هو القول الفاصل في ذلك لا يتحمل عشر دقائق ولا حتى خمس دقائق وقت وجيد ولا يعرفه إلا أهل الحساب وأهل الفلك وهو وقت قليل جدا لا يستفع لصلاة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأيكم في من قام يصلي الوتر فلما شرع في قراءة الفاتحة أذن الفجر فهل يصح وتره نعم يكمل, يكمل وتره ما دام نكبر فيه قبل طلوع الفجر طلع عليه الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم فيما تفعله بعض محطات البنزين من إعطاء علب الفائن للزبائن هذا كله يقصد به جلب الزبائن و الاضرار بالمحطات الاخرى فلا هل يسوغ هذا صادر قادر في هذا فتوى من اللجنه الدائمه في ان عمل هذه الجوائز والمسابقات في المحلات وفي المحطات يقصد به الاضرار بالاخرين بحيث ينصرف الزبائن الى هذه المحطه أو هذا المحل ويتركون بقية المحلات هذا أمر لا يجوز إضافة إلى أنه من أكل أموال الناس بالباطل نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال أحد الصحفيين في أحد الصحف إن الإسلام هو إسلام الخلفاء الراشدين هو؟ هو الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين وهو الإسلام في زمن الأندلس أما الإسلام في زماننا هذا فهو إرهاب فكيف نرد على مثل هذا؟ الاسلام هو الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو محفوظ بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله لكن تعلمون إن فيه تكفيريين كفرون المسلمين بمثل هذه الأقوال بعضهم يقول حتى لو أذنوا بنوا المساجد والمنارات فليسوا بمسلمين وهذا من من التكفيريين الذين يكفرون المسلمين الإسلام موجود ولله الحمد وأهله موجودون وكون أهل المخالفات كثيرون لا يضر الإسلام ولا يدل على أن الإسلام مفقود الإسلام موجود لمن أراده ومحفوظ ولله الحمد نعم انت حسبنا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه اجمعين